اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك كان الدخان أول طريقة لإرسال الرسائل كان الإنسان يستخدم الحمام الزاجل لإرسال الرسائل من مكان إلى مكان كان الإنسان يستخدم البرقية أيضا لإرسال الرسائل كنت أتواصل مع أسرتي بواسطة الرسالة الورقية كنت أضع الرسالة في الظرف وألصق طابعا عليها البريد الإلكتروني نوع حديث وسريع في الإنترنت كان والدي يكتب الرسالة إلي